يا أيها الرسول لا يحذنك الذين يسارعون بالكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين آذوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوا يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فاخذوه وإن لم تؤتوه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 سماعون للكذب أفكالون للسحط فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط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 119. فيها هدى ونور 110. يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين آدوا والربانيون والأحبار بما من كتاب الله والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشون الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أن لله فأولئكهم الكافيون وكترنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأم فبالأم والأذن بالأذن والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح خصاص فمن تصدق به فهو كفارة الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آتارهم بعيس بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة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 فبما بِمَا أنزل الله fa ulai kahumul fasiqun wa anzalna ilayka alkitaba bil haqqi 111. فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق 113. جعلنا منكم شرعة ومنهاجا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 وأن بَيْنَهُم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهوائهم واحذرهم واحذرهم أي يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إلي اِن تَوَلَّوْا فَعَلَمَ اَنَّ مَا يُرِيدُ اللَّهُ اَن يُصِيبَهُم بِبَعضِ ذُنوبِهِم وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ajirgan ajir kito dowiya afartanadu hunaka midha ya asir radi inu suuday kuna sabtanat afirga quranka karim ka tabana ayyadu bunaka kobayhay ayyada ka wiya min suratil wa min كسل صورة المائدة كمذا عيد أبوه الرئيس عشرك فب وتعالى وعقص فرقلنا يا رسول كيسا محمد عليه سلاة والسلام وحونا كواننا يا وحيد لباتوهن المنافقين يا يهود يا النصاري يا مشركين يا أردالك ja yuhanna vi waaku badan taay jakin saadaada lava go Ee guanka yaa yuharrra sulku jilka lavada suura sullmaidaen ku jiraan midan mitan aua dersigagu kabil laavanaju mitna yaa yuharrra suulu balmaan dila ila kam merobi iadina aserka laad laiku im dota kan iga كل قال لبعض الرسل كابسمير رسالة، تاسي وحوى يا قريت يا بومبون يا أمان، شرفت في القري، لجود الدين يا أنت رسالة جديدة لي، على رسالة دي وصدق الله في قوله ويقول الذين كفروا لست مرصلا، كل كفاب إلا شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. قولك هذه الرسالة بأي قالت الضفرين خببها فأقول يا رب مدع وقال لك يا أيها الرسول خصقين لك البدن أهلا بقى قولك واحقي رسول تسألك الرسالة بشيء لحقي جيالي هو باني قولك الرسالة الضفرين سبحانه عز وجل منافقين تا وصاعد أن مؤمنين تاكل حجرتا ساعد حكتانك كل حجرتا قال ناس لبك هذا وقال ذكره وقال لبنائين لبك هذا المسلمين يقول لدى عجرين قال ذكره على ودي بجره لذي كدوري كروها مثل ذي لدى قنيهين حساب زيهين لما تدع نواقوها قال تعالى ففي وحو يري يا أيها الرسول قال حق إبال لقدره قلمك لا يحزنك يينكم مرجن الذين وحي يينكم مرجن يصارعون في الكفر قال لي ما كو دك دك ايه منافقين تيوي قال لي ما بيكو بي دك دك يسارعون يصارعون الى الكفر اللي يسارعون في الكفر بالليل كلمة في وعي قتوسن ايسا ونغب بيني قالا خالي مركع فرنا قالوا هاي افك اي امانا كي ارادين كل كي وحمو جنا يا نا قال لي ما بي ايه سوبي تاعيس وسوبي وكل إناء بالذي فيه ينضح وان وحاوركيس كجرة إن أيان كان موقع ننكوركيس أما كسهور لماهر كن كلك قال لماذا علوش أقوب إلي أي دلدل غايا وحا صاربك قال لي واعيان أيان كن لا يحزنك أيان كن مرقل الذين منافقين تا يصارعون في الكفر قال لماذا هذا كدك ومن قالوا أفكا أم كثير آمنا رهماينا بأفواههم أفبيالكوا أي كثيرا ولم تؤمن وحذما أيهماين قلوبهم لا بيالكوا واحمرهماين إما نواتين نري ومن أعمال القلوب ووعي نقول عن سورة الحجرات قالت العرب كلم تؤمن ولكن قولوا أسلم ولم يدخل الإيمان في قلوبكم إيمان كلاقيني مجرم قوى يجملك مرجين قوة الله من واقوَّكَ ومن الذين قوى يجملك مرجين حدو يهودي سمعون قوة دقيس شبعاً بالحديث بنت حق إن المغلان مأجلا بنت علماء اليهود ساكتي أي, أي أمة لتبنيهم سمعون وعي دقيس شبعين لقوم لاجل قوم اخرين كلو أن لم ياتوك كويما يهود خيبرو مايما ييقو قلا كاي سو ديرين قلا يسو ديرين بين نبغا وسو يحرفون ييقو يهود قديه الكلم ارجي بسو دجيه اي توراتك ييلي وحاي من بعد ما واضعه الا انت اودجيه كجدال اي ييقا بدلن حكم في زنا وردني اي طوريات كو حكم تاي حد اي لبدا محسن يهين قرآن كنا صدي ووافق اي اي بدلان وحي اي بدلان قف كان ادوزي نيسو وجهي سهلا مدوا بايو حلا اي بايو انتاني اي بدلان وكادك اي صاديران اي اي اي لئيهن اردووتك كو حكم تمنى بجانبه الله وضع نبق الله كان حكم كان حد دين ليدين كو حكمه ووجهوا اي لبدا لا يا بايو طبا تأكد لأسكا ضعف الله إيجان شاكا قاطع حدي الدل إيجاه لا يحكو الدل إيجاه لا يحاو بيجنة سيديو هذلان أرق معرفون الكلم كلمة توردي حكم كيهب وتورادي كتا جيه أما حق الرجلية الزنادة أما حق أوصاف الرسول تلمانه النبي محمد به بإيجاه وذب الدلائم من بعد موابعه ألا عدو دجيه كذلك يقولون قولا إلا صادر إلا بالله معيان وإلهي هين إن أتيتم هذه الأيام سию هذا حكم كان ولما بيزانين لا فلحم ولا أبايا فخذوه قاتوا وإن لم تسوه لا الحقدير يواعديه لا إله فهذا مسكين ثاني في قصود رم خلق إني ينتوراد ما قطع سمين قرانك هنا حو ولا تو شيء وأحدهم لكن دين دون قال تعالى يلا ويرى ومنح تريد الله اي فتنته فتنهه لمن تيث او توراديه قران بلگار مريي الان تمليكا وهنن كريميجه لهم هذيك الرسول كا اساكا يبلن الله اي حقي شيء او غمه نن كرتي اوليك كو منافقين بايسكو الذين وحي لم يريد الله ادى سن أي اي طاهره انه قلوبهم لا يعقلها إنه شركة نفاق هي كفر يقالمو كنا في في أدل مدورين حدان وعباد دورين هذا ما قبل كرتي لهم وحيلائهم في الدنيا الدنيا الدنيا خزي جل في كلائهم أصبرنا بالله هذاي ولاهم وحيلائهم في الآخرة ما لنتقي أمد أمبرنا حذابم وحيلائهم حذيم وين بدن عذباع يا يهارسون حصوك صرفت بدن محمده لا يحزنك إنكم مرجين الذين وعى لصارعون تجدجعية في الكفر قال لماذا كذب هذا كذب تجدجعية من الذين تقدموا قالوا يري أمنا حق الروميين بأفواههم أَفَفِيَ الْكَوْدَ كَلِيَةً كَيْرِي إِذَا وَلَمْ تُوْمِنَ قُرُوبُهُمْ لَا الْكَوْدَ حَقَّ أُسَنَ الرُّمَيْنَ وَمِنَ الْلَّذِينَ كُوِيْ حَدُوَيَهُذَا بِيُوحَانِ سماعونك هو مغلق بلان آكميدا بالكذيب بانتا فلما أوليهودو سكتي أي دينانو هايسان أو أي مغلان سماعون حق وعيو لغيسان أيان إنه هميان راعان مي لقوم لأجل قوم ضد الله والجيال غابا ورحمة تشهر لما ميش الله إيمين لقومي ضد كلا درطول آخرين كلا لم يأتوك كل إيمان بهودو خيبر وإلا بكزي نيزتي وناشي إيمان وضد كي صدري دردار الناسورة يجون يحرفون وحيد بدلين قوان إما الكلمة كلمة ذي بشرة جيء من بعد مواضيعه تجنت بشرة جي كقبل حيد بدلين يقولون وحي وحولين إن أتيتم هذين لا ينسيه هذا الحكم المعرف حكم كلا الدورين قزنة ذي خدني بعيدين لبا مخزينين فرحميني عابن لابد فأخذوه قاطع وإن لم تؤتوه هذا الحكم كمبالله يدنسين الرجم اللي يدنسيه فأعجره اسكجرة ومندد يريد الله إعبادوني فتنته إنه اللميه حقه إلى عمره فلن تملكه فأصول الله ما هننكرتك يهو كإعباللوميي من الله إعبوين عاقي شيئا واحد حياراته أولئك هو أي أن لم يريد الله إعبوه سندوني أي طاهرة إلوه في قلوبهم لا بها القوضة لهم حيليهم في الدنيا الدنيا ذا هذا خزي دل ولهم حيليهم في الآخرة ما لنتقي يا مردم فيش هذا عذاب عذاب عظيم وين بيليهين فالحماي كودبة ولله صيود من إب أنت أي الرمت بأن تجعله حرامته حلاشة أي حرام تجعله أرك سمعونا كو دغايسا شبدن تلكيدي دو كل قهوخ كلوش أو يعو يأوب دنياي او دخارينايا او بوقي دولكينايا خمس قبان كريماني يجا سمعونا كو دغايسا شبدن تلكيدي بنت اكلونا كو اونيت بدن لسوطي عارم دا لاوش جا ياغيش يا خيانده حن سيده لوو تلعي بدن يهين. فإن جاءوكا كل كإبو قرّاس كسود دردرمن أي رسول كويمن فإن جاءوكا حذير رسول الله يهود كويمادن كونا كانوا لبزن يجتئ والله محسن حكم قاضي خيار بعض ولا داعي فحكم حكمي بينهم أو كجيسي لا غرور أوى عريف كجتئ لافدة عنهم حقوله كأول مدين أوتر سببتوا عوي حقدون ما ها. وفضي الدون. حق دون اين وقت اما علماء عويل أو أفرادهم إذا نقضوا نص الحق دون أي وقت إذا يُسَن كل قانون كل شن لا يقضون تيار أنا ولم لا نكون عقول أو لافل أنا خسيري ما يجي لما تكو جيشنا ين فانجاهوك فكم كوي فحكم جرنق بينهم بعض هذا أو عر الكجسو عنهم حق هذا وإن تقول هذا تجيت توترة إذا حكومي ما يغتر أنهم حقوا هذا فلا يضرّوك كل ذي شيئا وعظى وإن حكمت حداتك لابي حسو كرن أخذانا وخدمي كو حكمتين حكم حكمي بينهم لحظة هذا من قصد قرصور إن الله يبوين يحبوه وحجعلي هاي المقصدين فتكا عدانة صور جعلي هاي حقه حسن والغريب هذه كتابك تورادها أيقعان تكوهاية تورادنا حكم و سيدة قرآن كاوبونيال كالكاوبونيال كالكاوبونيال كاوبونيال و سيدة قال تعالى و كيف هو أيضا سيدة بي و حاكمونك فصول الله كوغو كرميال و عندهم و أعب أكتولتال التوراة كتاب في فيها في التوراة توراة قدادة و عاقصورا الله قدان إبع ثم كقدال أيه يتولون جيتان من بعد ذلك يرى توراة حكمتي أي حكمك توراة لديدي وما رأيك كوا يهود ما بالمؤمنين كورميا لا بالتوراة ولا بالقرآن ولا بموسى ولا بمحمد ولا بالإنجيل ولا بعيسى واحد ميا لمارك وأمد حويا نف إشكو ودودة ثول كل كحالات دولي الكاذب كوكب الجمودي سماعونك ومغلد بداً للكذيب الدانت أكالون عنيد بداً للصحة حرامت للصحوتي سينك يحاذا لو ذاك وذاقرك لو فإن ذاهوك أيها الرسول الكريم هديكوه ما دان فعكم قرنق بينهم لعظة أو علي الكجيس أنهم حقوا الله وإن تعرض هذا كجيساته أنهم حقوا الله فلا يمروك كابب مايان سيئا وعظا وإن حكمت هذا قرنق بدا وحكم قرنق بينهم لحلولا بالقصد قرصول إن الله يبوينه يحبه حجاليه المقصدين كوى قرطة لعدالة دمرة إن قفنا سوداوين قفنا لغاجين قفنا كايحا قفنا أوحيحا يحبه جاليه يجي فاتنك منتعي وأنت سيدهم هذا كوى وكيف السليب هو أوليال يحاكمونك وقوحكم دمأيان وعندهم اكتو دوحا التوراة kitabkii tawrada faaqtoda fiya tawrad bihee la waaqo sugan hukumna ila gudoonu sodajiy ay yakoo sugan wali ba qur'aanka ay ku waafsan yahay hukumka markaa jiray ee zinada ee arinta tan layay qur'aanka iyo tawrad isku moog cusay ka ay khob ga duu يا فرغان واسكوا فقسين فيها اوحا تورد كسوغان حكم الله الى قدوان في كسوغان ثم ايسوه كسوغان يكا قدال دعان تودان ايه تورد كجيرتو حكم كينا اي اغاده ايه ان حقدون اعين ايه يتولون الجستان من بعد ذلك انتا كدب ايه تورد حكم كادي وما اولايك كوا ما المؤمنين كوا ايه ما ايه ماها وادان كتابك ايه بل خمين لكم أي يقينا إلى ضحي اللماش قال تعالى إلهو حيير إن أنك إبقى أعدك الأول في مجل أي أنزلنا دجيني التوراه كتابك توراه ده إنك المسلق الدجيه سداء قرآن كدجيه سلمي ده أي أنك إبقى توراه دهوش الدجيه فيها توراه قدية دهوح كدسك بعض إذا الكتلغة ما يواصل الى المغصول دمت وحكو كارسية با هنون ليلة كلها هنون من الضرالة والشرغ والزيغ والفساد اللي هو هنون ايه طوليت قليلت قسوغن والنور افتين با قسوغن ووعلو هي حكامة او دم ايه عديسي حلاشي بعد حرامتي بعض حقي بعض الكي بعض حقي ساتيو عديسو افتيني سي هنون نوعي تاي يعقومو وحدوديه بيات اوراد النبي نبياش الى انجيل عيسى لغى سوغاروا ايات اوراد مغو داقمي النبيون النبي نبي الباح حكمي جيري الذين النبياش اصلم اي بوو گانسمي ايات اوراد حي كو حكمي جيرين دك حدنا النبياش كدي موها اوراد حكمي جيري, حكم جيري والربانيون قيمي قال لك اي علماء اليهود اي سيدي عبد الله بن سلام وكره ايا حكم الجري وحاكمه حكم الجري ولا حبار مشائغ لي فجهد ايا حكم الجري او تورات انت واخ لو دقي الجري سبب كنا هو اول بصباب ما كي سببت أي نضياشه يا ربانيون يا احبار بل لغا من كتاب الله إلا كتاب كيسي توريدا إيا النبي ياشا إيا الغبانيون أحبار إيا إلا ليان با إياقا لوايديي أوصيد قرآنك أو إله و يري إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا الله اللحافظون أني قلت بقى تجييي إلا لنا يا توريدي وكده وانتهي فكي اللقود تجييي با لئي يري إلا شرع قلت أواحبني آدم لوك شديا توريدي قعنكم أجيرتو إمجيلنا قعنكم أجيرتو سيدا اللقود ضرب الله أركب حولها وقود إل إل أي إبر درائيل أما القرآن الأحضار إرالينا أحلق مدرين وكانوا أحيان جرائيل مالك النبياشة إيا الربانيون إيا الحبارين نورايا عليه كتابك طورادا سهداء هوكم الخاطئة ووحوا طوراد شاكي أي أمتهم شاكي جرائيل ويقري جلين. فلا تخشو يهوداك عبسنين أنا سددك وأخشوني أني رب ربّى مثل كتابك توراة أي نبيان إياه رباني كل من جيلات أكبر من جيلات إذا إنك هذا الجوع الأحكام التي كتابك هنا كبر شجع إيزان أضع كباقينا أني ولا تشتروا يهودي حق قذالينا لآياته آيات كانت دي إيه توراة كورن ير حكو حقادي أشان وحدوكة ومنفوحة لم يحكم حكم بما كتابكو أنزل الله إبادة جيه فاوردكوه إليه فاولاككوه هم يغا الكافرونكو أقاليه بيه إنا أنه إباه وكتبنا وحنو واجبيني ولي آياتي بني إسرائيل لقولاهد الله يبا صعدة وكتبنا وحنو واجبيني عليهم يهدوشو فيها في التوراة توراة نكوية اللي إن كستو انديري القرآن كباكوها فقاية توراة بحاق موريتي عقوم كان توراة بوارتكوية اللي وحاكوية اللي هو واجبيه أن النفس النفطي إن تقتلوا اللي الدلو للنفس هذا النفطي النفطي شو إن لو الدلو والعين هو أن العين إشي تقفى إن لفجيو بالعين هذا الفدسي لا فجيو والأنف هو لا الأنف يجدع سنك إن لك يجدع الله حقوق بالأنف سنهدوك والأذن هو أن الأذن تقطع إن لك يجدع بالأذن فالسنة وأن الاسنة إليك تقصر إن لجبي السنة إليك رهدو جبي هدو فجيين الله فجي وإليك قدن بأوشي بي والجروح وان الجروح وحي سوره دا وانا قصاص وحي صورة قال انه سو قصاصه فرد افر لو وي و صورة ان سوره قالا شدورن علو اللي قاليو كره اما قال ملع الغلو سو مسخو دحو كره انت لما غيرشين كره و حينو اسو كره تيال لقا قاذنا يا و هي سوره قال انا قال سو قصاصايا ومن روحه تصدق صدقيتي به بالقصاص فهو كان صدقيتي كفارة تنبض يبلغه وياي وهذه كف إلخاره ذي أو أثر على إيشو الجرداء الأفيه أذى كان له تنبض ذا فيا إيشا هذا لباعة جيسي أو إنتو إيش لباعه ويهي إنت تنبج جل لها إيشي أنفي الله إنت أنو تجيني أخيرا لا يردوا ولا جردوا تنبج إيشي ولا دافع كل خبر من تصدق فيه فهو كفارة له tafadiibawa nagon karta kishal lagarri lay oski si daya ka isharri hadii si si larri kolka ama kishal lagarri day wax la yeelay afinta ruha أنزل الله بدجيا وحلا جدوميا فأولئك قوة بوح دجيا وعن هن حكمي هم يقظوا ليمون وجرذون وقفين وح على آثارهم نبياش شوريخات هذا إسحان نبي الله إسحان ابن مريم مريم ويل كذاها مصدقا إسر إسر إما وجي بين يديه إسر كورياي من التوراة التوراة كميدة واتيناه عيسى وحن كتاب الانجيل كتابة الانجيلة هبان نقارسي ننقودة جيني فيه توراة الانجيل ويسكميدة عرد فيه انجيل كدهذا وحاكوثوغن هدن هنون إنا أنزلنا التوراة في عهود والنور تيو كالوه فيه في الانجيل وحاكوثوغن هدن هنون لوغا هنون بادي النماء ونور افتين باكوثوغن عقام سيحق اللقوع ديه. ومصدقا إنجيل مثل رومينا أيوت لماذا كتب أيوت رومينا بين يديه قصة كوريا إنجيل من التوراة كاملة إنجيل وهودا هنون مرلبات وموعدة وانو للمتقين انت ألقى بقية أي وعد يوانتاي مردين نوعاتاي سلوكية إن يواني وعد يوانية هنون إن لغو الصعود وليعكما عقميو أهل الإنجيل إنجيل دستي نسيي لما واحد وأنس الله أبدا في الإنجيل أحكى أنت كجرت وإن إذا الإنجيل قل دغمانا بميل مريان ومن غفقة لم يعكم أنا الحكم بما هو حى الله أبدا أولا في إيه هم كوه وميك أولئك الفاسقون إذا قلت لك أجل تكبحي ستحدثا آيادون وقبل كل شيء لفضي آياد يا خري إن أنس فأولئك هم الكافرون إيا فأولئك هم الظالمون لبدو توريدون وعلقوا لهذا لينا يهودون مدهن دنب وإنجيل وعلقوا لهذا لينا فانسار أسالك هذا المركوزي لأيهاي أي أحدنا شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يمسخوا شرعنا تذكي نقول رأي ديني لو تجيئي إنك أو كتاب كأنه مصدق حديث ديني أننا ساخن كل قصيدة أي غوتة الكتبة هي إن إن هو إيمان دمته وأنزلنا إليك الكتاب قرآن كأنه واللقاء هذا هذا قرآن كما قال كل كمفسرينه لا يقي بهم وما لم يحكم بما أنزل الله أولئك هم الخافرون هم وليمون هم الفاسقون كله عيلين حوارات كان لك لقد جد جدي عن نتيجة واحدة معي الكافرون مركي اللي يري قال لي مذيوال لعدايي فاسقين مركي اللي يري إني دين تكبعين بألت المامي ووأي لنته إبليس وحي مركي اللي يري أوكالي ففسقعنا برده ذو المغنا والكافرون هم ظالمون بصورة إذا ردوا مبالك لقد جد قديي وحضوا وإسكمت والنتيجة واحدة قال كواقل فاسقنا واقل هم الكافرون وغال لعداييي يا ترى كل كفري قاس الأعداء على إدلاقيهم يا وقفنا مرة حكومه مرق الحكومة وحقوانينا عندين تأبيد جي أي أهين وتوسقاروا ذي كل ماذا قربهم كانوا حيله المايا كل خوفتي شادي يا دين يا مسلم ياي دم بيجي بيتاملا ميت هاي كله لا جلا ياي أمريكا إبارة ذا كفرن دونا كفرين سيد يي أو كله نياحة على الميّد وطعنه في الأنصاب كفر أريم أسوكي لم تأيوا كفر دون كفر أنا ماذي على المفاصلين تي أي عقبة إليتها كفر دون كفر كفر مخرج عن الملة إيا كفر عن الإسلام لماذا كابد الحنيمين قلت أقول له حيقفته كفره واسده قلنه حيقفته ومخرج عن الملة وإسكومت سيقول به أبو لي وعويري قفك وحن سميهي شريعاتي اي بواعنا هين حكومة لابقواربو قالي <سؤال> ماركواري دي جنتي كيهتو قالكو <سؤال> يا يأي الوحدة كتاب دجي سنة دي رسول كابا اللغو بياني إياقا إن لغو دخما بلانكي يا ماركواري دي جنتي او دجي شركي في ربو بيتو إلا بابا كتاب دجي وحلا ميزان دجي كلها دي جنتي او دجي كيهتو ماربو قالي ما الله بات اي وخي او دجيه اونيرو مدغه غان جاتو اكوندا وشرك في الألوهية معجر سرى ادر بينه ثقليون لوينهيو کوو سوده يدا لهي كلكا لبا شرك في الربوبيه وشرك في الالوهيه اي يغف كفر حدو سان كا غالين غالرغا ما غاندو سينغوتو علماء يهروتاكو دبا مري اي سيرو دون ردو حكم بغير ما انزل الله وحاوية كبيرة من الكبائر حدو صرح على ليت حدو حلال ليتوا واي جماع قال يا ايه حدو قال يا ايه ان دينتوا في عنتاي وحيث كاقيني بولنتاي قالوا اسكي علي انبيالك اللي قال لي كمتاي وانا مجيه رغض لبقى ايبان ايشيك بلان لبدا باكجعل هاليشيك كان كجعل ايو حاوية سد حدا ايه ذو مركي هاد ليسي ايه دا كوباد عقيله كهذا سي فالله فأدنا الجنائي كذلك فأسد حدنا الصلوك بكذلك حقي دوامه ما شأن لليه إنا أنزلنا ثوراته فيها هدوامه يحكموا بها النبينا الذين أسلموا للذين ففداد موقع ثمي لليه فلا تخسون الناس وخسوني أقول ولا تشتروا بأعياتي ضمنا قليلة أعياتك إبوا لقته مقالبين سكما كي يحقدوه كتابك له تيزا إذا قال أنك سوى عقيده وكفك حكمي غير ما أنزل الله وهو حكمي هدوها حول العقيدة هو كفر هيا ضلوا عقيدة معها إلا قويه إلا قلاجزي لقلاجوه تعالفو جيه نفل الدنيا كذلك هو الجناية إحب بشر كويسيان جيوه وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف الى اخر الايه حقيقه ما هو واجبنا يو وواحد قد يساله كلامه بغير ما انزل الله كل حكمه قال ما طايم ما ظلم معني سمعوها وضع السيف في غير علي ما كيظلم لا تعريفنا يو وواحد وان شك ابونا مير من عين لديه اذا قفكه له ان اسكريد يسديس قد اسكويس كعريس كويس كو حكومي وحن إبا كو حكومي وحن إبا كو حكومي إصدقى يحكم مغنائيا كو حكومي وحن إبا وحكومي وحدي إليك لقرحدي إليك لقرحدي حدوه يا هذيني كنتم كم كن بانك سوق هذا يا حكومي كنتم كاكم إذن فأولئك هم ظالمون قفقا بغير ما أنزل الله حكومي كو حكومي جيهيه دولئيه عقده سنهين وظالمين أما فاسق كتاب في إنجيله وعد يوانيه ويا هالك انقول قد كل ك حاجة صلوب في أخلاقه أدب الله جاهض لايا كل ك أسلوب توقف كمسلم سجناء الدين روم أيضا أسلوب كشو وين هالعكس ناتو كون هالعكس ناتو الدين شو مرجعه لده هذا واحد قرآن هين وسقي يومله هذاي تورات جرت وين أسلوب تي تورات كوس على هذا هذا القرآن جلنا وين أسلوب القرآن كوس hadu umarka qofka islamka islaam ka kalacdo oo markuu runsheegi laha taan kisay gayo oo sunuugii suu ka lacadba fasixu kul kaafir xigeen yadu miga kufrina waan noqon karan in ayna hayna wadi karta kul ka hadu qofkan wuxuu kumay wixii la xukumaayay sunuug haduha oo loo keenay dad dhaqan umakukay oo diinta kale lay asu ku xukumeeyo دكونك يدو كبحي كل اخلاقيه يا سنوق هديته كل حكم يوافق جنايات يا ضد خل جاريه حدو حكماي واظالم حقيده هذو حكمو زدين ما انزل الله وقال وإلى الى هذا امين والله اعلم ان انك ايها انزلته جني التورا كتاب في التورا دا فيها في التوراه وحقوسن فدنانو ونور يفتي تقوموا حكمه فيها توراة تتكون دقوا جدوميا النبيون نبيال الذين النبيا شا أسلمواها جانسما إب مسي لقدهج إيهارون لقببلاهو إله إنجيل لقاسو قارو الأحدل كدين بالله جرا إنت عورح النبؤة حاية توراة مي وحكم لا غي جرا للذين أذت يكون حكمي جرا حدوياه الجبل والربانيه فلما لا الله تغنى سفيا الك توراة من حكمي جرا والأحباب فقه هذا حكى أنت تقاننا توراد بالحكوم الجران بما بسبب ما كي درك بيتهران بالحكوم الجران أستحفظه لك إلال وإدية من كتاب الله إلى كتاب جيزة وكانوا وحي النقذين عليه قل جيزة توراد سلحدة كوى كمار الفراء هو وحي توراد شاكتين بيتاتك بري جران ولا عدين جران قل قل قل قل قل ربه لسبحانه قل ماذي مركي ما بيقوله لا يجبتي فلا تغسو حكى ع أني <سؤال> إبا الكتاب كي يتعطورت كل آياتنا إقبلها ولا تشتري ولا ما أقول حق ذا في آياتي آيات كي يتعطورت كل أما يا صفات محمد أي محمد الماميزل أما أحكام فمن أدويه قليلا ير ومن روحان لم حكم من بما وحي أنزل الله إباه دجي في تورثه كده جي كان حكم ولا سيما العقيدة في عقيدة جزءاً هو لا هم يقال الكافرون الجالوبة وكتبنا وعنوا واجبيني عليهم يهود كوركو فيها توراة حقيقة ذي بركي اللي قيمات هنا ايات كي قيمة أن النفس النفتي تغطل بالنفس اللوجلو والعين أيشي تغضع بالعين اللوفوتيو والأنفسانك يتدعو الله قهرهمو بالأفس السنكلة والأذن الدكت تغضعوا بالإذن اللوجويو وصلنا إليك بسن اللوجبيو أما اللوفوتيو والجروح لو عيالك القصاص اما والجروح قصاصه كيره كره ومن روحه قصدقه صدق يسابيه قصاصه وعافيه انا اشد لي حد اللي لقى وبيه هو اشد بي تو اشد بي انا عفيده وعافيه قياس القصاص واحقولها كفاره دنبائته اليه اوتاي لو يسقوتاي فمن روحه ان لم يعقم حكم مما انزل الله الى تورد حجج الجناياتك سيده ربي اوكحاي عنو حكمين هولاكا كواهميكا الظالمون الله الدولمين نختوضا الدولمين كي وعكو حكمين ايك ايكا حكمين باي لبا لبا دولمين هدي لغا يمادة توراد وقفينه عن رعسيني على الآثارهم نبي عاشي توراد وعكو حكمي كيرتاي فاتكودي وعاكدا بأيب العيسى نبي العيسى لغا سوكاره توراد باشاقين عيسى عيسى ابن مريم مريم اويل كيداها مصدقان عيسى الرومين ايه لما حب بين يديه إسحاق وريج من توراة الرومأينها يسوع توراة روما إذا أيام وعثينا ويسسني الإنجيل كتاب حق مجابرا فيه إنجيل وحكويا هدا هانون بعضه الله هانونه هي والنور نفتن حق إحكام تلوعه يسوع ومسدقا من رومأينها يويا لما كتب بين يديه إسحاق من مالباد انجيل وها هنوم وموحدة وانوه للمتقين فتألك البقاية أي اوعد ايوانتاي اولي حكم هحكمه أهل الانجيل انجيل تتكي لسيي النصارى فيما وحياءكمين انزل الله ايبا او فيه في الانجيل ومن روحان لم يحكم حكم بما وحى انزل الله ايبا او انجيل قد هذا اي سلوكيات ايه اخلاقي هذا اولاي كقوة هم إيها الفاسي قول هو الدين دي أباكابا إليك الكتاب هذا إنو كاعد اللي يهودي النصار أما إنو كاعد اللي لبادو دي كتاب التورادي أنجيل إنه إيا قرآن كنواك وحان يكيدونا إنو قال تعال إباوه يريو أنزلنا وحان دجيني إليك أذيك الرسول كمحمد سلا أن موسى تورادي كدجيني حال الكتاب. كتابك القرآن كقيم جبلًا أيان أذى نقود الجنة بالحق ثم إذا يسأل أيان كتابك الذي الجنة كل قاعدين كتابك جن الكتاب ك مصدقا و لما كتب بين يديه كسر كوريسو إنجيل يثورد أي والله هذه الروميسيات من الكتاب والجنسيات كتب في كوريسولم أو الروميسيات حقي موافقا ومحيمرا مد إلالين أيو كد نوت عليه وحي كتبه كوري إساء الله أيو إلالين أيو وإنت هي الله ميكبضا بشيبي حقي لغنك فأقوم خصول الله حقمي بينهم ومدى اللغودة لحظة هذا بما كليه تكون حقمي أن سل الله يبدجي القرآن ولا تطبع مرنى الرائم أهوأهم وحي على هذه المامية هذه المسكحية المانكسة ايكو سمعيا يهودا كوراعين نسارا كوراعين مشركين كوراعين منافقين كوراعين بشر اذيلك يا كوراعين واحدد مخلوغة سمعيا وابعزة شريعة وارضها هانون هاللقومة كحابو سريع هاللقومة كحابو مرنوها الراعين اما هكا الراعين وهكا جاءك كيم من الحق القرآن كأهل لكل قول الله عاركو قول بني آدم كاميلا جعلنا Omin Kumidin Kamida Shiratan Hina Kudahman Omin Hajjan Woday Kadan O Koladi Yahu Saurad Balosa May Kolavinasa Indil Balosa Mayay kura Idina Kuranka Lai Sameyay Kulka Hervataya Aymale O Kalala Arkaba Hina Kudaman Ya Wodaikada Aya Losa May Kulka Lomabana Awab Bashari Yabha ba Domisa Bas Lado وعبوا رأيه دينه وقوده جيه رسول الله وقوده جيه الى ورخي سين ليه له ولو شاء الله حد ايبادونه لجعلكم صادوتي بشر وحيدين كي ياله هم تنكوح واحدة مضة وقيددين على دين واحد ايال ايبادونه ولكن ابسد امدوني وحودون اللي يبلوكم حينو ايبين جيخبه فيما بالله ايبادون جيخبه اتاكم ايبا ايبسيه من الدنيا أو قردي اليهود حول بعلقو امتحانا يا الوحي كي يل قردي انجيل بس يينصر انجيل بعلقو اختبارا يا ان القرآن ككريم ك يا لايدينكو اختبارا يا ان تعاليم جزي نل مريسان وذريسان يي انكر قر الله كتاب قيلا سيئ اي علوج خبايا وحي كي يل ان اللي اجا يا افست بقو كلا الخيرات ولا قيالك إلا الله إبوين لا إلا غيره أحدك الأول كده أيام مرجعكم لا فشدين النخوطي جميعاً دمانتين فينبعكم إبو وحيدين شقايا بما وحيات كنتم آتين فيهم مقا قريسة تختلفون كوائزكم تضمرا وانحكم بينهم أول وحي نصمر نيدوه رنادين خصولك اللي هذا يهودي كوتي مادو فإن جاءوك فحكم بينهم أو وعرل عنهم حل كان وعلا قويي إن حكمه سبب سوعه حق خلب هدو سنجيرين حق باطل وعلي نيسى حقق الحكم وان يحكم حكمه بينهم لعظة وضع بناك قرآنك أنزل الله إبادة ولا تطبيع الرائم أهوائهم وحيماميين وعذرهم يسكجل أن يفتنوك من أي كبلايان عن بعض كله يكون لكما بلينكرا عن بعض ما سيبرك إنه يكابل إياه أنت لله إيباو تجيئي إليه كاذبة هالحكم هؤهو تبعين إذا ان مركز حكمته وبما أنت الله في القرآن كو حكمته حتى الحكم كديدا حبادها بباتكوهما فأعلم أغو أن ما وحكرا ماه يريد الله إيباو حدونا أن يصيبهم أي إيقينوا تماتي أو ما ملكو الردو ببعض ذنوبهم بل يالك يقلع انقاركو وإن كثيرا انبضا من الناس ذات كمذا لفاسقون دينه يقبحه وقالك إن كثيرا من الناس سدح يقلبه واسابا يهود خورية كبحة نصار إنجيل كبحة إن كان مسلم كان قرآن كبحة قلت بل انتي سبضا إنه الدين خسقنا ير دي أي دينها كل وهذه يهود لا الله ابن السلام يدد يا إنجيل كوره عايزته إنجيل هذه اللي يلازنا نجاش يقدر بعد أبو عايزته قران كاتر هذه اللي يلازنا إن يرباه عايزته وإنا كثيرا إنما من الناس ذات كثيرة لفاس يقول كبا حديني هي دم إيه فحوم الجاهليه وعيش ويدين وباهم وعوج هنتي أبسوه دجيء إيه هو فيني إيه مصلحة كده هنا مركز لقبام الله دينه وحل دونا يوم معي فهلا داريا جاهلي ما قبل الإسلام أو ما بشريا أو جاهليا يقولك أفرج من الجاهليين جاهي وطيل نري وما قبل الإسلام لكن كي جري إسلام نما ذكر إن الله حقي سلم مرينجرين أضمن أنا الحق هذا لمرينجرين أيوني كل بوجور سنجري إسلام في أباك كذا شيء كذا شيء لأروسي جري الماء هذا شيء والنّحذاري جري لكن كيف كيف أصور نقضي أفا حكم الجاهلية إسلامك كوردغن في جيري حكمك كسيمية يبغون دادك الجرينايان ومن أحسنه يأسى كواناك من الله بوين حكما يأقواناك بدا قرنقد لقوم من داد يوقنون وحقرانايا موحي لكا قرنقد أكبا جيرا أو كتاب الله كافي عن با جيرا. لا وألفا لا كونيك مازلنا وانت جينا إليك هذا رسولك الكتاب القرآنك الحق لهم بين لدجينا مصدقا سوى قرانك رمينا يا إمامه بين يديه يساوي كل رأيه من الكتاب في كتاب دجيا ومهيمنا سوى قرانك إلارينا يا عليه كتب تيهرد موجودة قوة إلارينا يا انت اشجعني دنب ما شابي وإلى نزخينا كشل فاعكم الله جرنا بينهم بما كيكو كرنب انزل الله إبعوذجي في القرآن قرانك القديسة ولا تتبع مرنع الرائم أهواءهم إياك أعني أو رسوله رسولة والرائماية وقال لديه إيواء إنك إنك نفقد عناي ولا تتبع الرائم أهواءهم تتبع وحي مامية أما هكا الرائم سأكا كيمت من الحق قرانك في كل قال الله أركا جعل الله إياك ومنكم إذن كاملاء شرعة دينيك لغمان ومنهاجا وضيك سعدان ولو شاء الله ايبا هدي اوضان لجعلكم وحو إذن كيالي لها أمة امت واحدة ميلا ولكن هيش ليبلوكم ايبا إنو إذن جربوا أيو ضارطي فيما كي إذن كجربوا آتاكمو إذن سيئي وديني هيو لنا الخيرات وناجيالكه إلا الله اي بوين ايا مرجحكم لا بشدين ونقطي جميع عندما انت حي نبهوكم الله ويدن افال مارينايا او ويدن شيغا ياكل كو ويدن شيغا افال مارين يا محاسبيه جزاكم بيسا حي نبهوكم الله ويدن شيغي دونا بما وخيات كنتو هانجرت في ما غدي هيس في الدنيا مارك لا جوجت تختلفو كو اشكو دابا مر اشكو رسول الله حكمي بينهم ذلك دعوا ليهوني النصار فرق ملك وعلى وحكوه ما دولان وحكوك لبحسا لما قرآنك أنزل الله إبادت يجي وعلى وركي مجل ولا تطبيع الرائم أهواءهم وعيدهم الملئين أعزنوا لسكا إلى لي أن يفتنوك من إيكابها كل ذلك يبدأ كل ذلك يكلم أيام الله إليك هذا مكوت جيء فانتو الله بما أنزل الله مركض حكنتك جلال أمرك هذه جديه إنكربا كنا عليه وحقديه فلم واحد قاتا أنما وحده ما يريد الله يبوح دونه أن يصيبهم إن يجا ورموا لبعض ذنوبهم يجا جوابه قال كاركث سببتك ولا ورموا ذلك غيره فإن كثيراً إن من الناس الذات يتسيبوا ميكامدة لفاسقون إذا كانت كبحة وطورات، إيا إنجيل، إيا سبور، إيا فرقان إيا القرآن بديدة أفا حكم الجاهلية جاهلية ذكرتها ذي مياي يبغون دولايان ومن أحد كذا أحسنوا كواناك بذن مجرى من الله إبوين حكما كرنقد لقومياء كواناك بذن يوقنون حق السقناية والله أعلم